أقول تسأل عن الحيضة إذا أتتها وهي في الحج وهي من ديار بعيدة ما تفعل وهل يجوز لها أخذ الدواء لوقف الدورة في مدة أيام الحج المرأة إذا حاضت فالذي عليها واضح في الحديث أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت فالطواف بالبيت لا يكون إلا عن طهر واستعمالها لما يرفع دم الحيض عنها أو يؤخر أو يؤخره عنها لا بأس به ولا سيمة إذا كان ليس مما يضر أما إذا كان يضر بصحتها ويسبب لها ضررا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار نعم يقول عندنا في بلادنا بعض المسلمين يمدحون أو يضربون الدف في المسجد فهل يجوز هذا الفعل هذا العمل منكر وما جعلت المساجد لذلك قال الله تعالى في بيوت أدين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فالمساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وتعلم العلم إلى غير ذلك من الأغراض التي بنيت المساجد لأجلها نعم أحسن الله عليكم. يقول إذا كان الإسراع من أجل تفادي الزحام فهل يصح وهل الإسراع مثل ما مر معنا إذا وجد فجوة النص إذا وجد فجوة النص فإذا كان الإسراع في حدود معقول ليس فيها مخاطره وإضرار بالنفس والآخرين ويسير السرعة المحددة فلا بأس بذلك كما جاء معنا في الحديث إذا وجد فجوة النص أما إذا كانت السيارات والمركوبات متلاصقة وليس أمامه فينتظر ولا يؤذي الناس بالابواق والأصوات المزعجة احسن الله ليكم يقول عمي يمارس أعمال شعوذة مثل الطلاسم كتابات غير مفهومة على الورق فهل له علي حق له عليك حق المناصحة وأن تحذره من هذه الأعمال وقبل ذلك ينبغي عليك أن تقرأ ما جاء في الحديث وما ذكره أهل العلم في التحذير من هذه الأعمال وما ورد في ذلك من نصوص وأنصحك في هذا المقام أن تقرأ كتاب فتح المجيد كتاب حقيقة عظيم في بابه ونافع جدا الشيخ عبد الرحمن بن حسن اقرأ هذا الكتاب وخاصة الأبواب التي تتعلق بالسحر والكهانة واتيان العرافين واقرا حديث الواردة في هذا الباب واحفظها احفظها وأيضا اقرأ كلام أهل العلم حتى إذا كلمته وناصحته وحدرته تكون ناصحا ومحدرا له بعلم نعم حسن الله عليكم يقول ماذا عن امرأة حان وقت رجوعها إلى بلدها وهي لم تطف طواف الإفاظة بسبب الحيض في الحديث قال أحابستنا قال أحابستنا فإذا كانت قد حاضت فتنتظر مع أحد محارمها إلى أن تطهر أو إذا كان بلدها مسافة قريبة والرجوع متيسر تذهب وإذا طهرت ولو بعد وقت ترجع وتطوف وتبقى لم يحصل لها الحل الكامل لأن التحلل الكامل لا يكون إلا بعد إتمام الطواف بالبيت. أحسن الله ليكم يقول هل, هل يوجد نص يحث على صلا على صلاة ركعتين في الروضة؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي البقعة التي بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها روضة من رياض الجنة ويداخل المسجد والمسجد يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى وهذه بقعة مفضلة وفيها هذه الفضيلة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام حسناً، الله عليكم يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ المرور بين يدي المصلّي في كل مكان يمنع، وجاء فيه وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل أربعين خريفاً، يعني أربعين سنة خير له من أن يمر بين يديه. خير له بين من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. وفيه هذا الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وسواء في الحرمين أو في غيرهما لكن في مكة في المطاف المطاف الأحقية فيه للطائفين الأحقية فيه للطائفين فإذا كان شخص مثلا في صحن المطاف يصلي ليس له أحقية الاحقيه للطائفين ومن مر على من من بين يديه ف لانه لا حقيه له في تمك الصلاه في ذلك الموضع وبعض بعض الناس بعض الناس في في المسجد هنا مثلا المسجد النبوي تجد بعض الصلاة مباشره يخرج وربما أنه حتى يصل الى الباب ربما يمر من أمام ثلاثين أو أربعين شخص يصلون وفي كل مرة يمر فيها عرض نفسه لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تجده في الخارج واقف يتحدث مع صاحب الله ما عنده عمل ولا بينما لو جلس الإنسان في مصلى قليلا يسبح ويذكر الله و. والناس صلاتهم هي بعد الصلاة ما تأخذ أكثر من عشر دقائق لكن العجلة التي في الإنسان هي التي توقع في هذا المحذور أحسن الله ليكم يقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء الصلاة في المسجد الحرام بحجة أن هناك زحام لا تمنع إماء الله مساجد الله هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن يبين لها لكن يبين لها ذلك ويحذرها من هذا الأمر ويذكر لها شدة الزحام حتى تنتبه ويبين لها أيضا أن صلاتها في بيتها أفضل صلاة المرأة في بيتها أفضل جاءت عليه الصلاة والسلام امرأة وقالت اني أحب أن أصلي معك قال أعلم أنك تحبين أن تصلي مع لكن صلاتك في بيتك أفضل صلاتك يعني تحب أن تصلي مع النبي في, في مسجده صلى الله عليه وسلم أيام حياته وقال لها صلاتك في بيتك أفضل أي أفضل من صلاتك معي في هذا المسجد فصلاة المرأة في بيتها أفضل وأما المنع فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ومن من الطرائف واللطائف التي تذكر ظن أحد الصحابة يعني رغبة الذهاب فذكر لها الحال وكذا فخرجت فرصدها في مكان وضربها بيد في عجزتها فلما رجعت قالت لا, لا اعود يعني حست أن, أن فيه شيء من خطورة الأمر والذهاب والزحام فتركت يعني جاء شيء من هذا المعنى نعم يحصل الله عليكم يقول لي جداني متوفيان واحد من جهة الأم والآخر من جهة الأب، فأردت أن أعتمر لأحدهما، فمن هو أول وأبر بالوالدين؟ الأمر لك في ذلك، يعني سواء حجّدت عن جدك لأمك أو جدك لأبيك، أنت مأجور في على كل حال. وإذا نظرنا إلى الحديث، من أحق الناس بحسن؟ صحابتي قال أمك إلى ثم من قال أمك إلى ثم من قال, قال أمك إلى من قال أبوك قد يستفاد منه والله وتعالى أعلم شيء من الترجيح في الأولوية احسن الله ليكم يقول أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الكيفية التي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 حميد مجيد وليكن مسك ختام هذا المجلس الصلاة على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرةنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين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 اللهم انا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا نسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم آت نفوسنا تقواها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 وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا واصلح إمتنا وولاه تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك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 وآله وصحبه أجمعين